ناولوني سلاحي كي نداوي جراحي ناولوني لامضي في طريق الكفاحي ناولوني سلاحي كي نداوي جراحي ناولوني لامضي في طريق الكفاحي ناولوني فاهمني قد سنتت اني وما قد سأنت التأني ومللت القعودة كابحني جماحي ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحل المصير وأناقي نجاحي ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحل المصير وأولاق نجاحي وأولاقي نجاحي <تصفيق> ناولوني هذول عن عريم الأسود من عدو لدود غصب وإباحي <تصفيق> ناولوني هذول عن عريم الأسود من عدو لدود غصب وإباحي <تصفيق> ناولوني عدادي حان وقت جهادي في سبيل الإلهي Qadı ve ruhâi, laulunü ıgta'di, hana vktü jehâdi, fi sabil ilâhi. Qadı ve ruhâi, كافرا بلدود وأوريهم نطاحي وأوريهم نطاحي <تصفيق> كل وعده وفاسد أو من حقود لا يريدوا صلاحين ناوي كل وعده وفاسد لا من حقود لا يريدوا صوت كدس الحبيب، إنه يستغيث، أطلقوا لي سراحي، ناولوني أجيب. صوت كدس الحبيب، إنه يستغيث، أطلقوا لي سراحي، أطلقوا لي سراحي. ناولوني أعين، إخوة الصادقين، من رجال الجهاد، وعصود البطاحي، ناولوني أعين. إخوة الصادقين من رجال الجهادي وأسود البطاحي, وأسود البطاحي ناولوني أولاق المصطفى ورفاقي في جنان الخلود ويطيب شراحي ناولوني أولاق المصطفى ورفاقي في جنان الخلود ويطيب شراحي ويطيب شراحي نامي الكون يا سيادة جراحي وجد ويدي راحي في طريق الكفاح